بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أذراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهم المنفوش فأما من ثقلت موازين 111. فهو في أيشة راضية 112. وأما من خفت موازينه 113. فأمه وما أذراك ما هي نار حامية